هو يعرف ان التدخين حرام لو قرأ على العلبه حقت الحليب ولا اللبن منتهي صلاحية ما شراه ولا يقرا على العلبة السيجاره التدخين يضر بصحتك تحذير رسمي من الذي كتب التحذير هذا الشركه الصانعه كل شركه تصنع دواء او غذاء تكتب عليه مده الصلاحيه تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء الا الدخان ما له صلاحيه خربان من يوم صنعهم وكتبوا عليه ابن خربان ومع هذا يدخن وين عقلك انت؟ بجنون انت؟ سبحان الله تتلف مالك وتتلف صحتك وتغضب ربك وتؤذي ملائكتك بل تؤذي حتى زوجتك الزوجة تتضرر من الدخان ترو في واحد كان يدخن وزوجته ما تحب الدخان وهو يحب القبل وكل ما قرب منها شمت الدخان شردت منه واخيرا عرفت انها يكره البصل فاذا قديم ترقد أكلت لها نقص بصل واذا شم البصل قال ليه بصل قالت وانت ليه دخان مال الخبيث لا الخبيث بطل دخان بطل البصل ليش تخبث ريحك وانت طيب كنت برا في الحج ارمي الجمرات واذا بعد العشاء واذا في حاج سوداني يرمي الجمرات بيمينه والسجارة في شماله اي والله يقول بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر في انه يمسك قلت يا حاج ايش تسوي قال ارمي بس بنرمي قال ارمي الشيطان خش الشيطان في يدك هذا الشيطان هنا ارمي فرمه. وغلق الرمي بعدين انا فيه. سلمت عليه قلت ان شاء الله ما تشيلك في يدوسها برجله قال والله ما اشيلها قلت ان شاء الله ما تدخن بعدين قال والله ما ادخن بعدين والله هذا شيطان سبحان الله استجابه سريعة قلت ترى بيجيك دوخة قال كم قلت ثلاث ايام قال بس قلت نعم هذه يسمونها الفترة الانسحابيه اللي الواحد تعود شيء بعد ثلاث ايام ينسه مثل الطفل الصغير شبه يرضى على ام سنتين وبعدين يفطمونه ثلاثه ايام يحطون له مر ولا صبر ولا قطران بعد ثلاث ايام تعطيه امه ثدي ايش يقول يقول كخ بطلنا هلاص انت رجال بلحي تكتمس بس الدخان ولا تقول لك اخ قلت له ثلاثة ايام قال بس قلت نعم قال خلينا دخ ثلاثة ايام منا دايق طول عمري صدق ورجعت ورجعتنا وياه الى المخيم وكان رجلا فاضلا يقول والله انت غسلتها من مخيم هذا دخان خبيث هذا شيطان وبعضهم يشتري الشيطان